فأخذناهم بالبأساء وضرّرنا علهم يتضرّعون فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرّعون ولكن قسّت قلوبهم قسّت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْرَتَهُ فَإِذَا هُمْ بِالسُّوءِ